حكمة وإن كانوا من قبل لا في ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعطيه ما يشاء والله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 قُومَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِذْ إن عَمْتُمْ أَنْكُمْ أُولِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَالِقِينَ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 قل ان ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون قل ان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 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فضل اللَّهِ وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا تُفْلِحُونَ واذكروا الله واذكروا الله واذكروا الله واذكروا الله كافر العلَّكُم تفلحون وإذا رأو تجارة أَوْ لهون فضو إليها وتركو كقائم قل ما عدا الله خير من اللهو ومن التجارة كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير عاقب